الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم سِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وَآمَنَ مِمَّا وَزَّكْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وبالآخرة هم يوقلون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا فَتَمَّ اللهُ عَلَا كُلُّ بِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين تخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون بقُلوه بِهِم مَ رَبُ فَزَذَهُ الو مَ رَبَ وَلَهُم زاب لم بِمكَ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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَنَّا تُقَالُوا قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا يا طينهم قالوا انما معكم انما نحن مستهزئون او واستازئ بهم ويمدهم في قضيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورأد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخضب أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم ان الله على كل شيء قدير يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون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 ما نزلنا مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شواذا من الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا فاتقوا النار التي وقود والناس والحجار أعدت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 ثلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا ويستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوض ما بعوضة فما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 فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً؟ يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاشقين الذين ينقبون عهد الله من بعد ميساقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون إِنَّا كُنَّا أَمْوَاتًا فَأَحْيَيْنَاكُمْ وَإِذَا كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَيْنَاكُمْ ثُمَّ أَمَاتَكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إليه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 أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُرْسِدُ فِيهَا وَيَسْرِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَيُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال فَقُلْ أَمْ بِأَسْمَاءِ إِلَٰهٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أنت العليم الحكيم قال آدم أنبئهم بأسماء فَلَم أَم بَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قلَ أَلَم أَقَُّكُم ق أَلَ أَكَُّكُم إِ أَلَمُ لكم إني أعلم غَيبَ السَّم وَاتِ والالْأَرضَ وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتلون وإذ قلنا للملائكة اسكدوا لآدم فسجدوا إلا إبليل أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت ودوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهم الشيطان عنا فأخرجهما مما كانا فيه ولكم في الأرض مستقر ومتاء إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو تواب الرحيم قل نهبط منها جميعا فإن يأتي مني هدا فَمَن تَبِعَهُ فَإِنَّهُ آدَلَ خَوْفٌ عَلَيْهِ وَلَا هُمْ يَحْذَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ, أولئك أصحاب النار هم فيها غالبون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون وَآمِنُوا بِمَا أَنذَرْتُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون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 نون واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبره الا على الخاشعين الذين يظلم انهم ملاقو ربهم وان انهم راجعون يا بني اسرائيل ذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين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 ولا يؤخذ منا عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آلف العون يسومونكم العذاب سوء العذاب يذبحون ابناءهم يذبحون أبناءكم ويستحيون لساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم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 وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتغذتم العجل ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم وإذ آتينا موسى الكتاب والبرقان لعلكم تهتدون وَإذ قلَ مُوسَعَار قَوْمه يا قَوْم إكم وَلَ تُم أَ فسَكُم إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتْتِخَادِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ سلام عليكم خير لكم ان دباركم فتابع عليكم انه هو التواب الرحيم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 قَّ بثناكم ب أد موتikm لا alla وَوَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَاءِ كُنُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا وَدَقْنَاكُمْ وَمَا نَحْنُ وَلَمُونَ وَلَكِن كَارُوا أَنفُسَهُمْ وإذ قلنا دخلوا هذه القوية فكلوا منها حيث جئتم رغدا حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حفة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.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 وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۖ قَالَ لَهُمُ اطْرَحُوا الْحَجَرَ ۖ فَأَخْرَجَ لَهُمْ قَدْ عَلِمَ كُنُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُنُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 من بقلها وكثا يا وقوم يا وعدسها وبصلها الا تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهدِ قومًا فإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَأُبْرِزَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَأُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ظَكَ بِعََّهُم كَادُ يفونَ بِآاتِ الل وَيكُتُرون وَيكُتُونَ النَّ بِ إَِ ذَلِكَ بِمَا أَصَوَّ كَانُوا يَعْتَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِينَ من من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحذنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّاسِ فَاتًاكُمْ وَرَفَعْنَا دَوْثَكُمْ ٱلطُّورَ خُذُوا مَآ ءَاتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُوا۟ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فَمَّا تَوَلَّيْتُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ هَلْ ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم فَقُلْنَا لَهُمْ كُولُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وموعظةً للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أَلَا اتَّخَذْتُمْ نَحْدُوا هَذَا الَّذِي يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِ وَيُرِيكُمْ آيَاتِ لَعَلَّكُمْ سَتَكُونُ بُكُمٌ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةٍ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ وَإِنَّ مِنْ هَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَغْرُجُ مِنْهُ الْمَاءِ وَإِنَّ مِنْ هَا لَمَا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَأْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ هُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِّنْهِ بعد ما وهم يعلمون وإذا لكم آمنوا قالوا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ ليحاج أفلا تأقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون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 ليشتروا به ثمنا قليلا فباغي لهم بما كتبت ايديهم وويل لهم من ما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قُلْ أَتَّخَدْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَمَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاضَتْ بِهِ خَطِيئَاتُهُ وَأَحَاضَتْ بِهِ خَطِيئَاتُهُ فَأُولَئِكَ أَضْحَابُ النَّارُ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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ تَصْدِيقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ودى القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا وأقيموا ثم توليتم إلا قليلا منكم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا لا تسفكون دماءكم لا تسفكون دماءكم ولا تغرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم آرون تقتلون أنفسكم وتغرجون بريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوى وَإِذْ يَعْتَوْكُمْ أُسَارُوا فَأَخْرَجُوهُمْ فَأَذَبْتُهُمْ وَهُمْ مُحْرَمُونَ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ بی اللہ إِنَّا إِذْ سَبْنَا مُيْمَنَ الْبِجَنَاتِ وَأَجَدْنَاهُ بِرُوحِ القدس أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اَسْتَكْبَرُتُمْ إِسْتَكْبَرُتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَكْتُلُونَ واقعا <تصفيق> وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ, مصدق في على الذين كفروا فلم جاء أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله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 ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتموا العجل من بعده وأنتم ظالمون أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطوم سمعنا وعطينا وأشرب في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين من الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة لو يعمر ألف سنة وما هو بمتحدحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوًا لله وملائكته ورسله وجبريل وجبريل وميكائل فإن الله عدو للكافرين وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَصْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ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 وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَدَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابِ كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا وما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ويعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباع Allah Didi ni No! من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم اي عليكم من خير من ربكم والله يختفت برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم الله على كل شيء أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا نَصِيرٌ انطريقوا ان تسالوا رسولكم كما اتى موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواه استبي ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد تبين لهم الحق فعظوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة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 ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ولا يكماكا لهم ان يدخلوا الا غايبين لهم في الدنيا غيه ولهم وفي الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما أتوا اللوه وجه الله إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا اتَّخَذَ وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ مديع السماوات والأرض مديع السماوات والأرض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُمْ فَيَكُولُ وکال دین قولهم فشابهت قلوبهم واد بينا الآيات لقومهم إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَطِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تَسْأَلْ أَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ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 ولا ايدي تباعه اهوا اغم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين اعطيناهم الكتاب يثنون حق تلاوته يتلونه حق تلاوه اولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجذي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفأها شفاعة ولا هم ينفعون صُرُون وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ قال إني جاعبك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتغدوا من مقام إبراهيم مصلى واعهدنا الى اذ الله وما اسماعيل عن ظهر بيتي عن ظهر والركع السجود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 قال وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَبْطَرُّهُ ثُمَّ أَبْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَإِذْ يَوْعَذُ إِبْرَاهِيمُ مُلْقَىٰ عِذًا مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ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 التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتنو عليهم آياتك ويكلمهم الكتاب والحكمة ويذكيهم إنك أنت العزيز الحكيم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 قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وإله تلك أمة قد خلت تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُولُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأثباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيؤون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجْتُونَنَا اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِطُونَ أَمْ يَكُولُوا إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وإسحاق ويعقوب والأسباط وكانوا هوداً أو قُلْ أَعَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ إِنْ مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وما الله بغافلٍ عما تعملون تلك أمة قد غلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ